يا ما في شيء تستصعب لا تأثر لو تصير ظروفك بوجهك عنيده عقد النيه ما في شيء تستصعب من كتابي معمرك ابتدي بصفحة جديدة واكتب التوبة في أول سطر بيدك تكتبها أنت أقوى من هوا قلبك بشيء ما يفيده وحتى لو النفس تغمر بسوء توقع طيب في حياة الشخص يلقى برصيدان وهذه الدنيا تجارب روحك بوجهك عنیده عقید نیا وحاول ما في شي تستصعبه من كتاب يا عمرك تبتدي بصفحه جديد ادعو الله وربك ارحم في عبيدة من عبيدة اطلبها بصدق ويحصل بذنى اللي تطلبها اغلب الشيطان وانسى ماضي الله لا يعيده ولا تحصن بيراده بعونة الله